أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برقنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم